وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا, مصدقا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ التَّوْرَاةِ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 ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ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 يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم كَمَا قَالَ عيسى ابن مريم لِلْحَوَارِيِّنَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَآمَنَ الطَّائِرُ